فَجَبنا لَ وَهَابن لَ يَحتيا وَصلحنا لَ زَوجَ أتجنا لَ وَهَابن لَ يَخْطيا وَصنا لَ زوج في الخيراتِ وَيذونن رَغَبَم وَرحَبَ اتيوا الينا بغضب ورهلا وكانوا لنا خاشعين وكانوا